And he Där clothed Frank And if you enter that in your house. I would like to give you that there Showed God Of all of you Is a God أو أمر من أمور دينه، والعجب داء فتاك ومرض خطير إذا أصاب العبد أهلكه واجترف أعماله كما قال الناظم والعجب أحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العلمي. وكم من إنسان كان هلاكه بسبب العجب إما أن ينال حظا من الدنيا من تجارة أو مال أو رئاسة أو غير ذلك فيصاب بعجب يتعالى به على الآخرين ويتكبر به على عباد الله تبارك وتعالى ويتعامل مع الناس بما يمليه عليه عجبه بنفسه أو قد يكون نال حظا من العلم أو العبادة أو نحو ذلك من أمور الدين فيصاب بعجب لما رأى في نفسه من أمور ثاق فيها غيره أو تفوق فيها على الاخرين يصاب بعجب وإذا أصيب الإنسان بهذا الداء اهلكه فقال هذا الناصح في نصيحته المباركة العظيمة ولولا إدخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإن هذه الكلمة كما يقول أهل العلم طاردة للعجب إذا قالها الإنسان عند إعجاب بشيء تميز به من تجارة أو غير ذلك فقوله لهذه الكلمة في مثل هذا المقام خالد بالعجم لماذا؟ لأن هذه الكلمة توقفه على حقيقة الأمر وجديه الحال وأن هذا الأمر الذي حزه ووفقت إليه ليس إلا أمراً وقع لك بمشيئة الله فلولا مشيئة الله عز وجل وإذنه الكون القدري لما حصل لك ذلك؟ فالأمر بمشيئة ما شاء كان وما لم يسر لم يكن ولا قوة للعبد في تحصيل أمر من الأمور أو اكتساب مصلحة من المصالح إلا بالله سبحانه وتعالى فتكون هذه الكلمة موقفة له على الحقيقة فبها يتذكر فضل الله عليه. وأن هذا الأمر إنما هو مشيئة الله وأنه لولا أن الله عز وجل شاء ذلك وتفطر به لما كان فيتحول من عجب إلى حمد وشكر وثناء على المنع سبحانه وتعالى. يتحول من عجب بنفسه إلى يقر للمنع جل شأنه و. يقر أنه لولا فضل الله عليه ورحمته سبحانه وتعالى لما حصل شيئا من ذلك وإذا كان عجب الإنسان بأمر دين مثل أن يعجب بعبادته وتفوق على الآخرين فيها أو يعجب بعلمه أو يعجب بحفظه للقرآن أو لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فإن بعض الناس قد يعجب يصاب بعجب لكثرة محموظاته أو كثرة معلوماته أو كثرة عبادته أو غير ذلك وكما قدمت هذا ذاو فتاك، مجترق لأعمال العرب ومداوات هذا النوع من العجب بأمور ثلاثة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى وهي في غاية الاهميه الأمر الأول أن يذكر نفسه بجوانب التقصير الأخرى التي عنده فإذا اعجب مثلا بعبادته أو بحفظه أو بمعاني معينة وجدت فيه ليقلب الصفحة إلى جهة أخرى وهي جوانب البصور التي عنده والإنسان لا يزال مقصرا لا يزال مفرطا لا يزال عنده جوانب نقص فاذا أخذ يذكر نفسه بجوانب النقص التي عنده ومواضع الخلل التي فيه يشغل نفسه بتدارك النقص ومعالجة الخلل بدل أن يعجب بجانب معين وفق فيه من ولا تفعل. الأمر الثاني أن يذكر نفسه بأن هذا الأمر الذي حصل له هو فضل الله عليه ونعمته، وأنه لولا فضل الله جل وعلا ورحمة سبحانه وتعالى لما وقع منه هذا الأمر. مثل ما تقدم معنا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليذكر نفسه بفضل المنعم سبحانه وتعالى وأن هذا محق فضل الله عليه والأمر الثالث أن يذكر نفسه بالقصور الذي عنده في العمل الذي قام به لأن مهما قدم الإنسان من أعمال لا بد أن يكون عندهم قصور إن كان مثلا الذي أعجب به حفظاً مثلا يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في الحف أو في العبادة يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في العبادة وهكذا فبهذه الأمور الثلاثة ينطرد بإذن الله تبارك وتعالى من العبد الجزء وعموماً فالنفوس تحتاج إلى مداوات والعبد إذا لم يعمل على مداومة نفسه ومعالجة رعونتها وسبائها فإنها تريده المهانك أرسل الله الكريم رب العاصي العظيم ان يحفظنا جميعا بحفظه وان يسح لنا شاننا كله وان لا عين الله اعلم محمد الله وسلم على ابنه ورسوله نبينا وحمل دعاه وصحبه اجمعين